أبل ما نغني أبل ما نغني أوف أب وغتابا أبل ما نغني أبل ما نغني أوف وغتابا فلسطين الغالي لبا وعلينا عذاب اتبعنا ما النصين الغالي نفعوا علينا ايتها ريقي اريد لك شجعين غتبا يا رب حين غذبت يا مخسا لك عجابة ويا ويل اللي ما بغلد المحسا يا بايا حين صرعنا في الشمال الرجال وين صرعنا